وَأَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ هذه الآية من سورة المائدة تكلم عليها علماء التفسير في بيان ما يتعلق بها من الأحكام وأوردوا في تفسيرها آثاراً كثيرة كما صنع الإمام بن كثير والإمام بن جرير رحمهم الله وذكروا فيها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 الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الجميل قال المصنف رحمه الله فصل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلف الله لكم ولا تعتدو إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ روي في سبب نزول هذه الآية اخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما احل الله من الطيبات تدينًا أو شبه التدين والله نها عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين ثم قرر الإباحة تقريراً زائداً على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ثم أمرهم بالتقوى وذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى بارك الله فيك قول المصنف أن من حرم على نفسه ما أحل الله من الطيبات تديناً أو شبه تدين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 يعني إما أن يكون صريحاً وإما أن يكون التحريم، إما أن يكون مقصد التحريم صريح وإما أن يكون غير صريح. وعلى هذا تدخل جميع الصور. عندك من الصور مثلاً أن يحرم الإنسان على نفسه النكاح، فهذا واضح فيه التدين يحرم النكاح على نفسه طلباً ل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 إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقياهم في الديار والصوامع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وفي الترمذي عن ابن عباس قال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 وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي فتوافقوا أن يجبو أنفسهم بأن يعتزلوا النساء ولا يأكل لحما ولا دسما وأن يلبسوا المسوح ولا يأكل من الطعام إلا قوتا وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرهم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 في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وكذلك صنعت الشيعة لما اتبعت المنسوخ وتركت الناسف فضلوا وأضلوا وإلا كما هو معلوم اجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمر أن عثمان بن مضعون هم بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل وكانت إمرأتهم رأت عطرة فتركت الكحل والخضاب فقال لها امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك أم غيب فقالت بل شهيد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 وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذ اللي في الاختصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا ولختص إن اختصا أمة الصيام قال يا رسول الله إذ اللي في السياحة قال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله إذ اللي في الترهب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 وإهمال لما قصد الشارع إعماله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام طيب بارك الله فيكم أي نصيغ التحريم كما في الصحيح الحديث السابق قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون وفي حديث ابن مسعود أيضا رجل البخاري قالوا يا رسول الله قال فقلنا ألا نختصي أين صيغة التحريم هنا وأيضا في قصة الثلاثة حديث ابن مسعود هنا الآن وما ورد في الصحيحين هو العمدة في تفسير الآية وأما ما ورد من الآثار عند المفسرين فبحسبي ما فيه من المعاني الصحيحة لكن المقصود العمدة هي هذه الأحاديث فأين صيغة التحريم فيها تفضل.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 لا أقصد التحريم الصيغة التي استعملها المكلف في التحريم على نفسه. هنا إرادتهم للاختصار. أحسنت إرادتهم للاختصار. طلبهم لذلك وإن لم يكن فيه صيغة تحريم صريحة لأنه إذا طلب الاختصاء فكأنه يريد أن يحرم على نفسه النساء. صحيح. وكذلك إذا طلب الامتناع عن كذا أو كذا من الطيبات فكأنه يريد أن يحرم على نفسه ذلك الأمر.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 فلا كفارة وإن كان مخلوف عليه ففيه الكفارة ويعمل ويُعمل الحالف بما أحل الله له لا يخلو من قسمين إما أن يمنع نفسه ولا يحلف وإما أن يمنع نفسه ويحلف صورة الأولى يقول لا أأكل اللحم مثلاً أو لا أتزوج النساء أو لا أكلم فلان هذا منع نفسه لكن بغير قسم صورة الثانية اللي فيها الحلف أن يقول والله لا أكلم فلاناً أو يقول مثلا والله لا أكل اللحم والله لا أصنع كذا كذا من الطيبات فإن كانت الصورة الأولى فليس فيها كفر وعليه أن يعود لما أحل الله له وإن كانت الصورة الثانية التي فيها اليمين ففيها الكفر كما سيأتي معكم أينه ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل ابن مقرن أنه سأل ابن مسعود فقال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية أدنف فكل وكفر عن يمينك ونم على فراشك إيه لاحظ هنا هذا أيضا ذكره من كثير ذكره من كثير رحمه الله بلفظ قال إني حرمت فراشي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 الحاكم هو على شرط الشيخين ما قاله على شرط الشيخين وأيضاً ذكره ابن كثير بسنده وأكثر هذه الروايات أخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير أخرجهن ابن أبي حاتم في التفسير وأصلها كما سبق في الصحيحين نعم. وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له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 فليأكل إن كان مأكولاً وليشرب إن كان مشروباً وليلبس إن كان ملبوساً وليملك إن كان مملوكاً وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم وغير من أهل العلم مثل إمام أحمد شيخ السامة بن تيمية غيرهم من أهل العلم لا يعتبرون هذا شيئاً ولا يستفيد المكلف من هذا شيئاً وإنما يأثم في أنه تدخل فيما لا يعنيه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 ويترك ما كان عليه فيه معصية. إيه نعم. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتهي بالكفارة. أفتى بالكفارة أو لم يفتهي بالكفارة؟ مم. من يذكر الجواب؟ مم. لم يفتهي بالكفارة. والظاهر هنا أنه لم لم يقسم على ذلك. وهذا الذي أشار إليه المصنف في الفرق.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 وسبب ذلك أنها أنها ليست بزوجة فتحتاج إلى عقد تسائر النساء والأمر الثاني أنه أنها ليست مطلقة طلقة بالثلاث ليست بينونة كبرى الصورة الثانية أن يطلقها بينونة كبرى ثلاثا فهذه لا يرجع إليها إلا بعد زوج أن ينحى زوج آخر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 حرام، فيمتنع عنها يمتنع عن زوجته يمتنع عن زوجته هذه الصورة قصد الامتناع عنها حثا أو منعا كما يفتي به كثير من أهل العلم كما يفتي به شيخ السلام من وتدخل في هذه الصورة هنا وتدخل في موضوعنا في هذا الباب وعلى هذا يكون قد حرم على نفسه طيبا من الطيبات وهي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 فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله. بقي سؤال هنا أين تسمية تحريم الحلال يمين؟ أين تسمية تحريم الحلال يمين؟ نعم نعم وإذا كان مخلوفا عليه إذا كان تحريم الحلال مخلوفا عليه كان حكم حكم اليمين. لكن أسألك إنسان فيقول من أين أنت سميته يمينا؟ لا الدليل موجود في الآية نعم القسم يمين لكن في دليل أصرح من هذا تحلت أيمانكم تحلت أيمانكم هذه ترجع لأي شيء لما تحر لما تحرم ما أحل الله لك كذا أو لا تأمل الآية مرة أخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك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 استدل عليه بثلاثة أدلة أو بثلاثة أمور. قول الله تعالى ولا تعتدوا سماه اعتداء. أي نعم. والثاني مم. لا تحرموا النهي النهي يقتضي هنا يقتضي ذلك.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 الشاطبي سيناقش كلام كلام ابن رشد نعم اقرأ من الأول قال وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس طيب وتعب الج... اتعاب الجسم والنفس في غير طاعة الله ما حكمه يعني الإضرار بالنفس اي نعم واضح أن هذا معصية اي نعم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 أي نعم وسيجعل ذلك فصلا مستقلا كن باقي على ذا؟ يقول هل يأثم من حرم المباح مثل الذهاب إلى النزهة وغيرها إذا كان خاليا من المحاذير الجواب نعم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 وإذا كان لا يصح كيف يستطيع أن يمتنع عنه مع حبه الشديد له يمتنع عن نفسه بدون تحريم بدون ما يتدخل في التحريم والتحليل أي نعم فمحبته الشديدة لهذا النوع من الطعام لا تجيز له أن يتدخل في التحديد والتحريم إنما يمنع نفسه منه لأنه يضره وهذا ليس داخل في الآية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 إذا حلف الإنسان على شيء لا يملكه ما يتضح لسؤاله لأن هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل وفي بعض الأشياء الإنسان ما يملكها لكن لو حلف عليها فإن عليه كفارة فيها وأما النذر والنذر يشبه اليمين إذا كان على يمين إذا كان على أمر لا يملكه فلا نذر عليه لا دخل النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في لا يملكه ما لا يملكه ابن آدم وأكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي